الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وظهر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول متى تقال هذه الدعوة بعد صلاة الصبح هل مباشرة تقال بعد الانتهاء بعد الاستغفار أو غير ذلك تكون من من من جملة الأدعية والأذكار التي يستهل بها المسلم صباحا. فاذا سلم عليه الصلاه السلام كان يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يهلل ثم تاتي التسبيحات ثم ايضا قراءه ايه الكرسي دبر كل صلاه وقوله الله أحد والمعوذتين ثم ياتي بهذه الدعوه وبقية الاذكار التي تشرع أو يسرع للمسلم أن يقولها بعد أن يسلم من صلاة الصبح هذا السال يقول يقول يا شيخ تزوجت بثانية ولم أرتاح لكثير من النواحي والزوج الجديد لم تقصر معي إلا أن ضائق صدري من هذا الزواج فهل لو طلقتها علي إثم أو ظلم لها أنا في حيرة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 والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يا تذهب ولا سيما دعاء الهم الوارد في حديث المسعود ما صب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك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 ونكتفي بهذا القدر الله اعلم ما صلى الله وسلم على نبينا محمد